فَلاَا أُقَسمُ بِمَواقِ مجُم وَإِنهُ لَقَسَمُ الَّ تَلَونَ عَظم إَّهُ لَ قُرآن كَرم فيِي كِتابَابٍِ مَكْنون لا يَمَُّون إِلَّا المُطَهرُون تَزِلون رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذا تنظرون ونحن اقرب اليهم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما اصحاب اليمين فسلام, فسلام لك من اصحاب اليمين اللهم صل كان من المكذبين الضالين فنزل من حمن زُل مِن حَمين وَتَصْةُ جَحيم إِ هذا لَهُ حَّ يقين وََّا كَانَ مِنْ المكَذذبين مِن المكَذبين الظ ذُنُونٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْنِيعُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 جَاعِلَ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ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 يُثَاقُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنت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 من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرث بالله الغر فَالْيَوْمَ لَا نُؤَاخِذُكُمْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ مَأْوَاكُمُ النَّارُ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ, هي مولاكم وبئس